بل ظنتم أَلَيْنَ قَلْبَ الرَّسُولِ وَالْمُؤْمِنُونَ إلَى أَهْلِهِمْ أَبَدَاء وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتمْ ظَنَّ السَّوِي وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُرَاءً